Oh <laughs> و جعلناهم شعب و قبائل لتعارف، <تكلم> <تصفيق> <تصفيق> ارْحَمَنُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ قالت الأحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاه أولئك هم الصادقون قل أتعلم يَمُنُّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا إِسْلَامَكُمْ Banding <laughs> in إن الله يخلق <تصفيق> غيب السماء صدق الله